بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعز عن ذكر الرحمن نقيض له سيطانا فهو له القرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسفون أنهم مهتدون حتى إذا جاءوا بَيْنَ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَ عَلَيْهِمْ فَأَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي إَِّا نَهَبَ مََّ بِكَ فَإِنَّ مِنْهُم مُن مُتَقِرون أَوْ نَركَََّذ وَدَناَ فَإِن عَلَهِم بُقتَدِرُون فَستَمسِك بِالَّذ محَهِ لَكَ إِكَ عَزُ صَاضل الِّممُْتَقون